اثنان، استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في دفترك واحد، جبل نمرود في أديامان اثنان، تقع أسوار تاريخية في ديار بكر ثلاثة، اذهب إلى أورفا لزيارة بحيرة الأسماك أربعة. أنا قادم من أنقرة وسأزور أفس في إزمير 5- متحف غريم المفتوح في مدينة نوشهير 6- سيزور السياح مسرح أسبندس في أنطاليا 7- تشتهر مدينة أدرنا بمسجد سليمية 8. بماذا اشتهرت مدينة قونيا؟ 9. يقع مسجد أولو في مدينة بورصة